خطر الذنوب خصوصا على طالب العلم طالب العلم يحمل في جوفه أمرا عظيما يحمل في جوفه علم الكتاب وعلم السنة هذا العلم علم الكتاب وعلم السنة لا تضاهيه ولا تساويه نعمة في هذه الدنيا نعم عظيمة جدا قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليافرحوا هو خير مما يجمعون فهذا العلم العظيم كالجوهرة الدرة الثمينة في جوفك لا تقبل وجود المعاصي لا تقبل وجود المعاصي فمتى وجدت المعاصي وأصر عليها طالب العلم سرعان ما يذهب علمه لذلك مر علينا ويمر عليكم نسأل الله الثبات رجل كان انحرافه في طلب العلم كان انحرافه بسبب كذب رجل يكذب وطالب علم لكنه كذب ما استمر في طلب العلم كذبه هذا قاده إلى الفجور أن الرجل ليكذب إن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وإن الرجل يكذب حتى يصبح يعني يكتب عند الله كذاب بعد طلبة العلم جره سوء الظن إلى الانحرف أساء الظن في المجتمع أساء الظن في إخوانه أساء الظن في علمائه أساء الظن في بعض النصوص انحرف لا يستهي للإنسان أن إذا وجدت عندك معصية وكلنا ذلك لابد أن يبادر بقلعها علاجها استخراجها وإذا أتاك من يحبك وينصحك فاقبل والله نحن في زمان عندنا أخطاء كثيرة نحتاج من ينصحنا لكن عجب أنك تأتي وتنصح ويأتيك وينصح ولا تقبل يا أفلان أنت فيك سوء ظن يقولك لا هذا ليس يا أخوان تحليلاتك هذه خطأ لا بالعكس أنا رأيت بعيني وأنا على يقيم يا فلان أنت تكذب لا أنا ما أكذب وهكذا يستمري هذه المعصية حتى تكون هي سبب انحرافه فهذه الخطيئة خطيرة بعضهم قال كان بعض أهل العلم يقول أنسيت القرآن بسبب نظرة نظرتها أنسيت القرآن بسبب نظره نظرتها يعني نظرة محرمة رأاها فالأمر خطير يزاحم طلب العلم أمران خطيران ويهدد طلب, طلب العلم في قلبك وصدرك أمران مهمة أو خطيران الدنيا والمعاصي متى ركنت إلى الدنيا لن يبقى العلم في قلبك ومتى وجدت المعاصي في قلبك فلن يبقى أيضاً العنف في قلبك يذهب فوجود هذه الدنيا في القلب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما ذئبان جائعان في, في, في مزرعة أحدكم في شات غفل عنها أو في شياه غفل عنها أهلها أشد على الإنسان في دينه من المال وحب الرئاسة والشرف. أنظر الآن في طلب العلم، هذا أمر الدنيا وي. من طلب العلم وظهر في القنوات أو أراد يطلب العلم للشرف والسيادة وليجلس على كرسي وليقول للناس يجوز ولا يجوز هذا أفسد ما يفسد دينه مثل الذئب أو ذئبان دخل في عزبة فيها غنم الذئب ماذا يفعل؟ لا يكل غنم واحدة حتى يشبع، لا، يضرع على الشياه كلها، يقتلها ويذهب في ليلة، دومية يقتلها ويذهب فكذا حب الدنيا، حب المال، وحب الرئاسة والشرف، كذا يفعلان بدين الرجل، لا يتقى عنده فهذه أمراض عصرية موجودة خصوصا مع وجود هذه الأجهزة الآن،